Book two Do zeta e pece Chamsa wa arba'oun Chamsata wa arba'oun Na kinama Fisina ma Fisina ma Do wam te škojma na kinama. نريد الذهاب الى السينما نريد الذهاب الى السينما سعد شفاقت ني فيلم اي بوكر يعرض اليوم فيلم جيد يعرض اليوم فيلم جديد فيلمي است كريت اي ري إنهو فيلم جديد للغاية إنهو فيلم جديد للغاية كو أشت أركا? أين مكان دفع الحساب? أين الخزنة? أكا فند ت هل ما زال يوجد؟ A makinu në shagira? Hal ma zala ju gjedu a makin shagira? Sa kushtojnë biletat për tu futur brenda? Kem themenu të dhakiru të dhukul? Kem متى يبدا العرض؟ متى يبدا العرض؟ سأشاهد فيلمي ما هي مدة الفيلم؟ ما مدة الفيلم؟ ا مودت هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ دوا تولم مبرا اريد ان اجلس بالمؤخره اريد ان اجلس بالمؤخره دوا تولم بارا اريد ان اجلس بالامام أريد أن اجلس بالوسط اريد ان اجلس بالوسط فيلمي اشته لقد كان فلما رائعا لقد كان فلما رائعا فيلمي سيشته اي مرزيتش لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا. For libri mbi الكتاب الذي صنع الفيلم على اساسه كان أفضل لكن الكتاب عن الفيلم كان أفضل Si të Kejfe kanët l-musika? Kejfe kanët l-musika? Si ishin aktorët? Kejfe kana ada l-mumethilin? Madha anin mumethilin? A kishte titra në anglisht? Hël kana l Alkena l'film mu tërgjemen bi l'logat i l'inglizija? Për të pare libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.de